هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم كن أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملق السماوات والأرض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 وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هو الذي ينزل على عبده أيآت ديلات يخرجكم من أفضل ما في المرب وإن الله بكم رؤوف الرحيم وما لكم ألا تعرفون في سبيل الله و لله السماوات والأرض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 من الذي يقرض الله قضا حسنا سيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 أضربونا نقتبس من نوركم في نفج وراءكم تلتمسون راء قبر ذي نه وسور له باب باب داخله فيه وحمة وظاهره من قدر العذاب. ينادو لهم ألمكم معكم؟ قالوا بلا ولا فينكم فترتم أنفسكم وترضتم ورتزم وترضتم ورتزم ورضتم الأمان يحتج أمر الله. وغَرَّقَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ الْيَوْمَ لاَ يُخْطَأُ مِنْكُمْ فِتْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِهَا تُوصَفُونَ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 اعلموا أن الله يحر الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قبضا حسنا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعظ وله وزينة وتفاخر بينكم وتقاخرو بينكم وتقاسو في الأموال والأولاد كما تلقين أعجب الخف رنبته ثم يهيج فجراه مصطفى ثم يهيج فجراه مصطفى ثم يكون صقاما وفي الآخرة عداب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مساع الورور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك قبل الله يؤكيه من يشاء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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَالَّذِينَ عَمِلُوا مُؤْلِمِينَ يُنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ نُبُوَّةٍ فَامِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَمْ نَقصَينا عَلَيْكَ آثَارَهُمْ بِرُسُلِنَا وَقَصَينا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيناهُ الْإِنْجِيلَ وَعَلَّمنا فيهِ قُلُوبَ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفقَةً وَرَحْمَةً ورهضا لي تنبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بفاض وانبل ثم رعوها حفرا يسها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم